والحمد لله رب العالمين الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم دعاء فهذا الدور الثاني عشر باب قوانين المسن الخاصه والتسبيح الطوال بالصلاه ولاخذنا ابو هريره وهو رب الله محمد العبسي الكوفي قال حدثنا وطيعا ابن الجواح ابن العميق الرؤاسي فأحدثنا الشام الاسكوائي الشام ابن عبد الله ما اسمه أبي عبد الله سن ضر عنه عن يحيى ابن أبي كفير وهو رب الله صف كان يرسل وايدا عن ابي سلمة وابن ابي عبد الله ابن عبد العلاء بن عوض المعيقين بن ان علي قرطما الجوسي خليفه ثاني عبد الشمس للسابقين الاولين ممن هجروا زوجيت ووليا الخطاب رضي صالح ويقيب قالت وطبع نور قال لذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسحة في المسجد يعني المسحة حصر قال إن كل فلا بل تفاعلها ووحيدة كما إما أن يمسح جديدهم في الحصر وإما أن يمسح الأرض أن يستويها إلا إذا كانت حسنة أما إذا كانت راسة قصد سجاجة وميلة دائرة ما يحتاج إلى المسل ولا يعبد بالصلاة وإن بالصلاة في إلى شغلة قال إن كنت لابد فعلا فرحك كي يدفر هذا يدفر في حد العبد والانشغال عن الصلاة قالا إن كنت لابدك أعيلاً في راحية فلحددنا محمد بن المخدر مثلاً عن أبو موسى العنسة من وقت الزمن فلحددنا يحيى عن السعيد والخطاء عن إنسان والتستوى يقول حددني ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلمة وأبن عبد الرحمن عن معرفته بديه أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح الصلاة فقال وحبه وكأن الأبواب هذه فيها ذكر مكرورات الصلاة فيها ذكر مكرورات الصلاة والعلماء جمعوا مكرورات الصلاة ذكروا أشياء من مكرورات منها واحد طنق سنة عامة صار في سنة من السنة سؤال قوليه ركاليه عميل الثاني الانتفاك بلا حاجة الانتفاك بلا حاجة الثالث افتراش وضغاع كما يفترش السماء والمطلوهاتها بإخرى يعني كثيرا أكثر رمائة بدونها ليست محرمة إنما يا مطروح ومنهم من يجعل قسم مطروح وقسم الكامل محمد قال الله وابع العرب بيعملت من حياته أعملت من جاوبه ومن هذا أرسانيس التخصي وصبق معنا في الدرس المرض من النبي عليه الصلاة والسلام عن في السواق يعمل كده يوجد في الصلاة هكذا متكبر وعلى سوء أدب أو يعمل بيد وحدة أو يعمل هكذا بيد وحدة أو يفعل هكذا على الخاصرة على الخاصرة تمام؟ يبتكي بأيديه على الخاصرة أو بيد وحدة بيد وحدة قال أستاذ ستتفاعك فمنت في الصالة تنزم الأدب مع الله اجتمل التكارب ذلك السبيل إن غالبك التجارب ادفعه ورد السابع استخبار صورة تستطمر صورة من الصور فاتفكره فيه الثامن فرقات الأصغار التاسع تشفيقه العاشر لتسوي ثوب معلم ثوب أعلام تشهدونك في صلاة الحالي عشر كافة الثوب والشعر ضم فيها في الصلاة تشميرها في الصلاة تشميره لقد دخل إنسان الصلاة هو كمان شمرتون يحذونك كافة الثوب يعني ضم الثوب وتنحية من الأرض اللي يزدد معك الشعر كذلك دع شعرك يزدد معك دعه ينال من السجود دع الثوب ينال من السجود لا تكفيتك الثانية عشر مسح أثر السجود قبل الغرق مسح ايه؟ أخر السجود قبل الغرق لبأس بالمسح بعد الغرق تنسح جمينك تنسح ما جاءك من الطراب وما إلى ذلك وهذا محمول كما أقول لكم في الأرض أرض المسجد حصل طراب ليس المفصول السجاد والفروس إن السجاد والفروس نظيف لا تحتاج إلى مسجد الثالث عشر في الحطلة والطعام لا يأكل وللطعام حاضر وهو الحاجة إلى الطعام نفسه تطوق مني جائع فإذا قيمة الصلاة حضر العشاء فالدور العشاء, العشاء لأن ذي من ربيل يتشير يأكل الصلاة فيفتج التشير عند النظر ما يحتاج إليه منه وليس المخصوب بالفكهة الحلويات بأمور زائدة عن طعام الأساسي ومخصوب بلقورة الأكل الأساسي اللي يسكي الجوى ويذهبه فيه فالله العسر مطمئن عن مدافعة غير صفر بالإمام والمحفر لأن المأمون إذا قام وراء الإمام فصفراته وصفرات الإمام كثير من يقصر العلم في هذا الأمر سطرة يقوم إلى سطرة تنصب أمامه كرس صغير تنصب أمامه عود أم من الخشب أي سطرة القدرة الضراعة أو القدرة المثايد الضراعة لا يفترض في السطرة كما يفعل أكثر الناس في هذا الجائل طار الى غير سطر من الباب والمجلد السد عاش السد سد السدله زي ايه انا يلبس الجاكيت ما يدخنش حموم اكمامه فين ده غير شيء ده يا اكمام, أكمام, أكمام. يستني مش معناه ايه يستلتح في الكعبين فان يستلتح في الكعبين كبير. وفيه ايه كواعد في النار تحت الكعبين في النار معناه؟ إنما سدى يا أباها من سوري اللي اعرف عليها انا او ضمطف مش يدخل يداته في ايه في أكمان بسمينه وسألت كده فيش اينا الكرام أو فيه شيء نسيول أجب مع الله كل كده بيسدلهم جاهور بيسدلهم ملابسهم في العبادة السابع عشر تغطيق الفم واحد يكون بالسلام وغطي فم إلا لضرورة عن مرض ولم الفم العشر المساط عن يمين والمساط إلى القبلة يكون حراما بعض الصور 19 رفع البصر الى السماء رفع البصر الى السماء كان ينظر كذلك تماما يجعل وجهه مقابل للصدر فذا نظر الى السماء ال21 آيات مشرو مشرو 20 راءت في وقوع السحر قراءة القرآن في الركوع والسجيو في الركوع تسبح الله في السجيو تسبح وتبقى هالإقعار حاجة يرسلون مع ربك ينصب أليتين وعجل سفينهم هي ضعر من فعدده على الأرض واجعلها بين أليتين رجلين جعلها بين رجلتين. رجلين والصبتين الثانية دول عشرون تطبيق فرقوان تطبيق فرقوان يشبك من يديه وجعلهما بين خذية فرقوان ولا يقبض السنة التضع على مقبتين الثانية دول عشرون وضعوا اليد على الأرض في الجنوس في الصلاة بدون عمر يعني على جنة في الصلاة بدون عمر الرابع والعشرون والمكرواهات سيجد المريض على شيء مرتفع أو سادة أو مخدة أو مرتبة أو ميدة <تصفيق> الخامسة العشرون من يدين إلى الجانبين عند التسليم ويمكن لو توسع الإنسان أكثر منها ليجد مكروهات أيضاً تضاف إلى هذا العالم من هذا الذي نحن فيه الليلة باب تراهية مسح الحصر وتسوية التراب في الصباح فأقول له حدثنا الله بن عمر القارئ هذا مزيد مهدد في قد ذا قال هو ابن عبيد النجين ابو عدمان في قد قال حدثنا إنشام من أبي عبد الله تستواني بأهل الإسنادي وقال بي حدثني معي في بك حاقل وحدثناه أبو واطمان معنا الليلة قال حدثنا حسى ابن مصر والأشياء الأشياء ثقة وقاضي المؤسس قال حدثنا شايدان عن يحياء قرار من أمي كثيرا عن أبي عبد الله عن أبي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسود يعني لكي يسهد عليه وسلم حيث يسهد قال يكون تفاعلا فواحدة مرة لكي لا يتكبر ويقع الإنسان في الإنسلال والعبط والنغابل في الشعب والكضاب كم حديداً ظلانوا في عدن بك حديداً حديداً من؟ وعيد نعم قال أباه النهي عبر صاتف المسجد الصلاة وعينه الصحيح أن النهي عام يشمل أن تبصق في الصلاة إلى وقبلة أو عن يمينك وخارج الصلاة وخارج المسك تبصق زيادة وقبلة أو لو كنت خارج المسك فعظيماً يمكنك لوجود أحاديث عامة مطلقة في هذا الوقت يقول حدث لا يحيب يحكمين ليس هول عبو زكري قال فردت على ما عناه عبد الله عمر قد معنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبو في جدار وقال قبل فحكى. ثم أقبل على ما ساقال إذا كان عبد الله صليم فلا يبسط قبل وزي فإن الله قبل صلى هذه الصورة قد تصل إلى التحفير كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يفعل هذا يأتي يوم القيامة وتفلف بين عينيين تصور كده لأمامة رضيك حبيب نبي صديق هل تفلف في وزين من باب اللي تتعرف حقه انك مستحضر حمطه انه حبيبك وكيف بالخالص صبحانه وتعالى الذي ينصر وجهه حجاء وجهه صباح. كيف ابصد كيف تبرج هذا الشيء وتتلقه فيه جاء وقل لا ان كان في عينها فعن يسارك ولا يكون عن يسارك حكم من الناس يتأثر ولا يكون عن يمينه لأنه عن يبيه الملك أو في ثوبه أو في ثوبه منهم من قال لا يدخل في المسجد أي هي أرضية الملك ولو كان حصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المصاح أن يقامت بالمزل خطير وكفاراتها تكون هي أول شيء خطير فلا تقع من تجتنب نزل وترفعها زنبها مثل هذه الطابلات وإن كانت هذه ليست بنزل سهل ليس ليست منه يخرج من الآن تخرج من الرأس أنا. اللغاعة تخرج من الصق المصاب تفال المصاب من الفم من الفم تقول حدثنا أبو بكر أبي السيد حدثنا عبد الله أبو سابق قال حدثنا أبو بكر حدثنا جميعا عن ربه الله حصلوا حتى ذلك فتايبات ومحمد بن رمح عن الليك بن السعاد فالحاوة حتى ذلك من سويل البحر قال حتى ذلك إسماعيل يعني ابن عولايب عن أيوب ابن أبي تمين مسس ابن أبو بر قال حاوة حتى ذلك ابن الله قال حتى ذلك ابن أبي فتايب إسماعيل قال أخونا الضحار يعني ابن عثمان الأسد قال عن الحاوص فقالوا حتى لن يارون ابن عبدالله حمال قال حدثنا حجاج ابن محمد النصوصي الاعور قال قال ابن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جويت كان يرى المتعة تمتع بسبعين امه من فقهاتك قال اصبرني موسى من امه صاحب المدل. أنا للإمام مالك أقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى كلهم عن ناح مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر النبيل عليه الصلاة والسلام أنه رأى نقامة في قبلة المسجد معنا نقامة أو نقام تخرج المسطد أو من يقول في قبلة المسجد يعني في الزدار المسجد ولم يكن في إزام النبي عليه الصلاة والسلام محرار كما هي المحارير في صدور المساجد إنما كان هناك عود منصوبا في زدار القدلة عود مغروزة كمان ولاسط بالزدار يدل أن هذا هو إزام القدلة ولم يكن في مسجد النبي عليه السلام هذا المحراط المصحرة المبني بطريقة التجويف المطوص الذي يسمى بزمن سلف الطاق الطاقة كان السلف يفرغن الوقوف في الطاقة يعني في هذا وفي وفيه تشبر معاملين اهل كتاب قال عن ايوه او قال اسم انا او قال في القبلة مساء اللي اطلعت لنا بحديث ايه في القبلة بمعنى حديث قال حد نزل يا حبي احب وابو بطل بن ابي سيدة عمر الناطق أمره بمن؟ على محمد بن مكان النقط جميعا عن سفيان وهو ابن عيين طال يحيى طرن سفيان ابن عيين عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن سعيد الخضري سعد بن بيك بن سنان عن صاري النبي عليه الصلاة والسلام رأى مقامة في قبلة المسجد فحكى بحصاق ثم بنا أن يرزق الرزل عن يمين او أمامه بل ايضا انه على يميني ايه ملك وما ولكن يصف على يساري اذا كان يسرا وخاليا من نس ممكن يصف على صالح ويكون على يساري رجل واقف فيؤتي تحت قدمي اليصرف هذا الى الطرى الى ولكن يود حرب الله في مسجد الملي في قرش لا يرفع رضي بل هذا يغري الناس الحصى يشرف انا الناس على ارتفاع البسط والفرش والسجاد لا يشرف انما يزداد الامر قضاء فلا يجوز وتقضي إخوانك المسلمين في أبداعهم وفي منابسهم يقول أو تحت تدمين يسرى قال حدثنا من طاهر وحرمك قال حدثنا جواب عن يونس ويزيد أين حقالوا حدثني زهير بن حق قال حدثنا عقوب بن إبراهيم وزهري المثل حدثنا أبينا دعواتي أنزل في أورى محمد بن مسلم بن شارسل حميد بن عبد الرحمن من يعرف لنا ابن أخي الزرعين من يعرف عبد الله قال وين عبد الله قال نفسه يلا عندك عبد الله عبد الله حسن انت على اسم عمه اسم ايه عمه المحمد حسن طالا عن الزؤري بنشهاب عميد بن عبد الرحمن ها عميد بن عبد الرحمن هذا عبد الرحمن ايش عميد بن عبد الرحمن ان ابا هغيرو. وابا سعيد أحبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة بحث الحديد بن عيه فلوحدثنا بن سعيد عن ملك بن فيما قول عليه عن إشاء عن أبيه عن عيشة أن النبي عليه وسلم رأى بصاقا بالصاب أو بالسين أو بالزاد بصاقا بصاقا ويفرد ما يبدو من الفم ديجتال او قدله او مخاطر وما يخرج من الانسان او من الراس او من الصدر حقا فلاحظنا وكنا بشيء وزاهر بن حرب قال جميعا عنكم علي اسماعيل ابراهيم ما كنيته سن ابو بس قال زهير الحدجة بن علية عن القسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في خطة المسجد فأقول على الناس وقال ما أغلو أحدكم يقول مستقبل رضيه فتنخعوا أمامه يقول أن يحب أحدكم أن يستقبل أن يُستقبل في التنخع في وجهه ماذا نستفيد هذا الحديث؟ عندكم جميع ماذا نستفيد؟ هذا من ناحية الفقير عزم ناحية الصبية ماذا نستفيد؟ ناحية الصبية للداخلة قضية الأصبية هو القياس من الله من المنو القياس ما هو القياس أدلة إثبات القياس التي نفاها في حازم وغيرها وأدلة القياس في الكتاب السنة كثيرة هل واحد منهم أي يحب أحدهم أن يستقبل ويتنخع وجه لكن القياس في المطالب الإلهية هل كل القياس جائز؟ أول نوع واحد اللي جائزه البطئ لأيه جائزه واحد جائز واحد جائز ما هو؟ خاس الأولى إذا كان من مخلوق ينزع عن هذا فالباب أولى الخارط ينزع عن هذا أروابنا يا إخوان إنه كاس أنواع أو كاسه الحكام والقيام الذي يصلح في المطالب الالهية والصفات الالهية نوع واحد قال بإذا تنخع أحدكم فليتنخع أن يصلح كحت خزمه فإن لم يجد فليقول هكذا ووصف القاسم فتفذ في كوبه ثم مسحب الله على بعض وعض وعض وعض. يعني في كومه أنك اليوم الحمد لله ما يدخل احدنا الصلاه الا وهو اسم نبي صلى الله عليه الناس الحمد لله قالوا حدثنا شيباني بن خرطوم اقول له حرفا فحدثنا عبد بن سعيد قالوا حدثنا, ابن ابن حدثنا يا ابن يحيى حبيب بن الصبوري رحمه الله شيخ ابن بشير في السنن المال يدعو روحه أبو عروة فقال أحددنا محمد بن بن فان ما؟ أنا أحددنا العنس أنا أحددنا محمد بن زعفر وانضر أحددنا شعب كلهم عن القاسم ابن مفران عن أبي رافع عن أبي رايب عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديثة معريب وزيلا في حديثه الشعيب قال أبو غيرك أني أنضرو رسول الله عليه الصلاة والسلام يرد فوقه بعضه على بعض الله قال حددنا محمد ابن عثنى ابن مشار قال ابن عثنى حددنا حمد بن جعب قال حددنا شعبه قال سمعت وقال تأذى عن انس الدمان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحببه بالصلاة حين ينزي رباه فلا يبزقه لا بين يديه ولا عن يمنيه ولا عن سمار التحت قال وحددنا ملاجن عن سمالي تحضر قال وحددنا يحب لي أحلي وكتيبة دون قال يحلي أخضر ناعم وقال كتيبة تحددنا المعوانة عن قتالة عن ألس المملك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاكو في المسجد بخطيط وكف رضعها البحراء هذا على تقصير الزائد فيبسط أمامها لا يصح في روين ولا الى يجب ثوبا او انسما فالوسط عن مثاب الى المجلس الى ما من احد فلينسئ الى كما المسجد خاصه فرحادهنا ابن حبيب الحارث فرحادهنا صانع ابن ابي فرحادهنا شوق ولا عن الذكر في المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسيح خطير وكفّرت واجهة الله قال لا حدثنا عبد الله بن محمد من أسماء قبع وشيبان بن فروط قال لا حدثنا من إبن المين والأزن المعوري فقر فلا حدثنا واصل مولى بن عيين مولى بن عيين عن يحيى بن عطم أو يعمر إما فكح المين وإما الضارب أبين أسود الدمين ما سمع أبين ها ظالم ظالم بن عمر أو عمر بن بن الظالم معكم تقريب معكم. الذي يعرفه عمر بن الظالم تنظروا لو في تقريبنا هل يقول لها هذا إخوان مشهور بأنه واضع علم النحو حرفنا يا إخوان واضع علم النحو أقول أسود الدين أو الدؤلي إما هذا وإما بالنحو واثقة فأنا صاحب علينا الله عنه عن أبيضاء أو عن نبي عليه الصلاة والسلام قال ورزت علي, علي علي عمال عمال حسن نوع سيئ وجدت في محاسن عمالية أبا المواطن وعمال الطريق في محاسن عمالية مقاعة يكون في المسجد محاسن عمال هذه الشعب شعب الأمام وأدنى إمارة الأذى عن القريق وميك الأذى عن القريق هذا من شو عم بحما مهما فهو إذا وطن أذى عن أخينا دفعت عن عائلتنا دببت عن عائلتنا ممكن تجد واحد يمنطل أذى التطريق لو كيش شوك لو بيه الحاجة أو بيه السمار أو لكن لو ينتك عضو أخي أو حد يبينها شو عضو أخي ممكن ساك كان فاكرا هذا ليس من الدين في الشيء كونك تحقق معظم الله, الله ما أصابك عظم معظم الله وضع الأمور في نصابها فتجعل الله كل شيء قريب كما أنك تحوظ على إذن أذى عن الطريق كذلك أمثل أذى عنك وعن أفضل نعم يقول حدثنا عبيد الله بن معالم عزيز قال حدثنا أبن معالم عزيز قال حدثنا كهنس وابن الحسر, الحسر. من الأفراد من الأسماء الفريدة كهنس نزل مستن من الأسماء الفريدة قال حدثنا كهنس عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن فأصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت وتنفع فجدكها بنعمها يعني في أرضي تبذل ينفذها قال حدثنا يا إبن يحن أن السابوري أو زكريا على أخبارنا يزيد بن الزراية عن الزرايرين عن أبي العلا يزيد بن عبدالله الشكير عن أبيه إن الله عليه الصلاة قال فأنت أخطاعها فبدالك همم من علي لي الصراع ونحن ذكرنا الأطراءات الصراع من ستكون لنا الأطراءات الصراع؟ هن ذكركم واحد واحد كم؟ سبيل الأول ترك سنة, سنة العامة هولية أو فانية الانتفاق بلا حتى يعني معناه للففاق بعينين أو بعنقين دراسة معناه مش معناه للففاق بغير القدرة ببدن كبيرة جدا فإنه لو انتفت إلى غير القدرة ببدن كبيرة ببطرة الصلاة لأنه استقبل غير القدرة فيه صلاة طيبة معنى فون؟ وصلت باستقبال طيبة قبل يعنى عند الشروع في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة الثالث كافتراش الظراعي كافتراش الثعل والسرعي هرار العرض يعرض بايه؟ لحياتي او لحياتي؟ الخامس التخاصة لها النبي عليه الصلاة والاختصار السادس تتاوح يدل على الكسل والدواني كان يرميسوا أدب وقلة احترام من من يقابله ويقابله وكناديه نعم ويصل لنا السامع استطمال لسيئا إذا كانت صورة عارية كان يستقبل زوجته ويعارية معنا أو تلبس ملابس ملفيتة مغنية لأنه لا شك ولا ضيط سينشد أو نستقبل صورة جاريتها جارية أمتي عمي معنا ويعارية تلبس ملابس تغرب او صورة من الصور نلتفت إليها ننشغل بها نعم فرقات الأصلاف فرقات الأصلاف ليس هذا من العدد احترام كل الإنسان ينشغل بها فرقات الأصلاف يقعد يفرق فيها هل بعدها؟ اش بيكوه؟ نعم فإن الإنسان في صلاة أو ينقضر صلاة أو في صلاة من يشكل لا لن يصل ثوب معنى ليس الثوب معنى لنرس النبي عليه الصلاة والسلام خمس سلطة بالجامعة على الصلاة وفي الصلاة فأمر بأن ترسل وترد إلى الجامعة ثم يرتب بك المجانية الساق وانير ليس في أعلى لا كفت الثوب والشعر لن عليه الصلاة والسلام عن كفت الثوب والشعر ها فرض سجدات الصلاه يشحدوا سجدات الصلاه فكسر جميل يشحدوا قدر السجد يعني انت سجد ان جميع تعلق بك حصل بران انت في الصلاه تمسح وانت في كل سجدة تمسح تصبر كده فبتصلي صلاه رباعيه ان نكمل ثمان مرات اسجد ثمان مرات واضح كيف كان ملكش إلا مرة رأنت للصلاة مرة رأت خلاص ها ببعادة ها الطعام بحضر الطعام فإنه إذا طام إلا الطعام إلى الصلاة وطرق الطعام هو يحتاجه وما تطوط إليه نسكن ولا يتطبر من أطوله ها وليه معك أفضل هيا لها لا... صلاة وهو إدامة لحبتين إلى, إلى غير سطر ثلاث عزم ثلاث عزم إلى غير سطرات إمام المكتوهات يعني يصلي إلى هذه السطرة إمام المكتوهات نعم كنا من ظهور المشهورة يلبس ما بداخلش أيدي في الأكمال يلبس البنط كذلك نعم فأغطيه الجن يغطي فمعه الصلاة ليس هذا من, من الأدب لا إلا أن يكون به مرض أو زكام أو هذا لو كشفه لتأذى أو تضرر نعم ها هو هذا البدل الذي معنا اليوم وراء معنا بابان البدل ما هون ها, ها؟ فصاحب الضرس والحصى غير ثنين 12 انتقاء البصر الى قبله في الرؤيه 19 طرح البصر احتمال 20 كان النبي عليه الصلاه والسلام عن قراءه القران بالبور السليم نعم قل معي خلق قام على اليتين افترشوه على وينصد قدمته يكون الي... اليتاه هيدا قدمته المنصوبة الطبقة التطبيق التطبيق هو من صدق بدأ من أن يقض على رحمته في رفوع يضبط يشبكها كما يجعلها بأينا بأينا و هذا من صدق و هذا من صدق نعم يكتشف على, نفس... على يديك و في بلا أولا الرابع بلعث السلام سجون بالمرض على الجنة رأى النبي عليه الصلاة والسلام رابعا مريض رابعا كلما أراد أن وضع أن يسانع تحت جبيل النبي عليه الصلاة والسلام نرزعى ورماء فقال يا يصلي أحد العزيز فيه مصططع أو على مصططع فإلا لنصدع السجون اليوم الفرصه قليلا نسيب اخذ من القوه او كما قال ابن بي على السلسله لا انشر في يدينا الجانبات السنيه احسن وقلنا متوسع في الامر سيجد أيضا مجموعه احبار يقول باب جواز الصراخ في العبيد ولا حدثنا احمد يعني يسميه بن الشربوش هذا من ايه من الامور المبهره يعني فيه أمور مرحبا الصلاة منها الإشارة بربي السلام صح؟ طيب منها لبسه إنا عليك الصلاة إنا عليك والخفين والتغرفين فألحظنا يحف يحف قال أخوان نوات بيسر بن المقبر عن أبي مسلمة سعيد بن يزي قال أخوكم أنا سبني مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلك قال حدثنا أبو رابع الصدران سليمان بن داود العالم قال حدثنا عباب من عوال قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلم قال سألتوا أنا سنبي مسلم في عمر إيه جواز الصلاة في النعيم وانا مقصود إذا لن يكون نفسده ونهيد فلتصمد من دعنين أما إذا كانت محسنة في المسجد فلا تفعل لذات مرة دخل رجل المسجد ورموكروش في السجاد, السجاد وأراد أن يصنف بالعمل فرقاه رجل تمانع فتقال كان في المسجد تبهوه استراض يعني يبقى أن يكون يستحق ولا تصل إلى المجلد. قلت أن تكون مستحابة ومن أجل مستحابة وقعتك كبيرة من خبائج قاتلت أحضرتك المسجد وتلاوشك أنت أبوها وكانت مفسدها والبيتنا هذا نجو السنف يكون حكيم الحمام فقط قطاع أن يصنّف المسجدين عليها يصنّف في البيت من عمي. هل أحد عمي. من أحدها؟ ما أحده من في بيتي صنّف في إيه. في نائم من الفيديو السنن لا هواتف وغير هواتف صندت كما تشعر لكنت صاحب عضل وانتنعت عن الصلاة في جماعة مع الناس صلاته فالده البيت صلاته من عليك لحرج من اللي من. في بعض الناس تجده في البيت عمره ما يعمل هو عايز يعمله في البيت هو كده مصر من يعمله في البيت طيب متأتي بمناسك صحيح احنا كنا عني الشيخ مقبل تحمط عليه المكتب تتغير في ليه كلهم يصلي بالنعم حتى الشيخ يصلي بالنعم المكتب قريب لكن من تفرد الداخلين الفي وثلاثة الف من الطلبات لابد ينتحل بعدين نعاية قريبة صحاب بيقولوا ان على ضغطه صعبه لا هو الشيخ قال بيقوم على هذا من ضبط السنه بتلزمه في كل حال والناس استنعت العوام استنعت على وعلى من هذه السنه تاتي في الاماكن الغريبه عنها بالسنه فلا تفعل بل تؤخرها كل استطعت على في بيتك ولا فيها أيضا مخالفة اليهود فيه مخالفة ماذا؟ اليهود نعم ما تريد الصلاة بفوم الله وعلا وكم هدف المرتبعات فلحدد العمر الناطق متى عزونا بعمر الناطق الليلة فالوزهير بن الحار أبو خيثمة النزاين فالحطة لحددني أبوك من أبي والله بن زهير فلحددنا السوفيان بن عيينة عن الزهري أنا عن عربة على عائسة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله بي خمي صدر لا أعلام وقال سجدتني على معلم فاذهبوا بها إلى أبي جهن وعامر ابن خلايفة الإغاني وقرس العجب والمدني الصحابي جهن أبي جهن وأتغلي بجانيه على بالمجانين بإتساء قليل ليس الروح وكل هذا يطيب أحرار الله ويصفي نفسه لأنه لا رضا علينا فينا بدون أن يأتي بأعراض حبما يقع في نفسه ويحزع ويقول بالثور الأخير البديل لا وبعد وهذا بما يعلم عبد عليه الصلاة والسلام من هو الرضا وأن النفس ولا تأبى ولا تنعان فرح تبنا حرم لتبني حرم قال أخبر لبنوان قال أخبر ليونس عن ابن الشهاب قال أخبر لعولة بن الزبير على عيسى قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي في خميصة ذات أعلاك فنظر إلى عالمنا لما نظر صورتهم قال اذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ادم جهبه ادم مجموعه ال ال وركوني بجانبه فان اهدني الها بالصور الشوق الخامس من الاعلان شغلت في تبيين انهم صروا اذا اراد المصور فلا صر الى شيء كانت سجالة فيها أعلام كانت سجالة فيها رسومات لا يصبع على سبيل لا رسومات ولا أعلام نصور لو أنت ما تبقى ان على سجالة فيها أعلام فيدأ نفسك أيضا نشغل هذه الأعلام تقول الله شو هذا راك وهذا جاكي وهذا وهذا الممكن لو لم يجأ هنا ونتقل ذا بالصلاة إذن تشتريب هذا ما يبهيك في الصلاة تدعو قال فإن الهدفن آلهة في الصلاة هذا سيد المحصومين عليه الصلاة والسلام الهدف في الصلاة فما بها لكم بلانا قال قال حددنا هو وكب لا بشيء قال حددنا هو وكب عن عبد الشام عن أبيه عن عائشة أمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لوقا بصلاة لها علم فكان يشغل بها بال الصلاه فاعطى رجلك واخذك سائلا لو بجميع بابك اللهه في الصواطب حطره الطعام الذي يريد ان في الحج وكرم بالسلام على مدافع احبابين فخلصوا لي عذر ان وزوير بن وابو بطر بنبي سيد قالوا حتى ذلك بن عيد أبو محمد بن باينول إله الذي كان يكون خلق الديار أصدت غير ومن الشطاء التفردين السيودي كان يقول هل هنا يقول عن زهري فهل هو سفيان الثوي عن زهري أروا عنه ما روا عنه لم يجد من المقابل يرتاح لانسل عن آن سكر ذلك وهو أهو حمزة خادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فبدأوا بالعشاء الحديث هذا ليس خاصا بالعشاء لو كان طعام الغذاء لا بأس لو كان طعام الحضور لا بأس إنسان ينظر أنه جائع أنه محتاج لها الطعام إذا كان جائعا وكان محتاج للطعام فتطوق نفسه إليه فيفتل الطعام على الصلاة وهذا من الأعضاء التي يتخلف بها رجل عن الجماعة قال حتى لنا غارون التسعين قال حتى لنا بلوحة فالأفضلني عمر و هو بن الحاد في مصر عن ابن شهاد فهدفني آنس بلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء حضرت الصلاة فابدأوا فيه قبل أن تصدوا صلاة المرض لكم أنهم كانوا تعشوا بهذا المرض كانوا تعشون بهذا المرض يعني ما كانتش فيه واجبة في الوسط وسط الجاول إنما ليه واجبة في الهدوم واجبة في العشاء تصور لو هدنا أن ألم على واحد من هنا سأسقط من طوله ها كيفين ؟ صار لحظة شايد حمد كان شايفون يا عبد الله تعالى كان يحظى تعالى فترة طويلة للإعزائي ولذلك كان يبطى فترة طويلة بالكعتبت التحقيق والمراجعة والتأليف والجامع والمحنة وكانت طلبة عمد الشيخ مطلق المالس الأول تعود مع طلبة علىها نشوف أحياني أبناتهم اليوم مخدامة كان مرحبا ومعضي يقوم بتخلي المطلق هياكم مخدامة تقول لي هاول أنا نشكلة نعم أنا فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له الشراب وينتبذ له بالعسيد فاشرابه بالغنوب وينتبذ له الغنوب فاشرابه بالله بالعسيد والانتبال هذا يعبدونه بزمن أول أكل أكل فشو بالله المجرد أن يجبك بلا أي شكل يعبدونه فطولا وعسيد شو بالله شو أنت ما استلناش عن الخبز والاشياء او الرز صح موجود الزمن اختلف والهيمه اختلف والقوه ضعفت الناس بسبب الوهن الذي اصاب والضعف العام في الناس احنا كنا قبل 20 سنه ما بن حد بيصلي على كرسي الناس قويه جدا هم ما هم ما جه تصرف كذا لن نسفوك بالصفاق كلاسا ما فعال الناس من قبل ما نرى هذا الضفاق الناس سلميات كثيرة ما أردنا طيب نرجع هنا يقول ليس إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فبدأوا به قبل أن يصلوا صلاة المرضى ولتعزنوا عن عشاء هم يعني لطة القرون بسبب تحصيل صلاة الجماعة بل إذا كان عمدهم جائعا ومتطبق ناس إلى الطعام فلا عبر التخلف عن الجماعة لكن لا يصير هذا جيد وعادة كل يوم يوم فيها كل يوم يوم لا لا ويدوك الجماعة صلاة الجماعة حصلت ما يتحرى بقى كل صلاة جماعة وحط الأكل بعد كده معانسي صدى معانسانا وبالمرضة عبدالبروس فسيما كانت بارس معانس ماذا لا؟ لان الشيطان يجي انسان خفا خفا قال الولد عجاله عن عشاء يقول خداثنا وباكروا انك الشيط قال خداثنا من المائة فهين تبعوا يا اخوة اليوم رمضان داخل ان شاء الله احنا صبعنا عمدنا هيا عن لنأكل فاندلتان ومصر القريب ماء وبنمسي وبعد بعد المعصرات ها يملأ تقول ينسي المائلة من أولا الشهر ها وبنقص على المائلة كله إلى المعنى يا الله خاص ما بتترصش كأيام من الأفرار زي ما بتترصر رمضان هذا من اقتلاء المحن التي تتفحلها بيها والله نعم وبعدين بقى ما يعرفش يستطيع صلاة الحشاء وده كان يستطيع صلاة الحشاء يوم مثل فقيل وكحكح الله عارض بقى يستطيع صلاة طبعاك حليني بقى الله يستطيع بعدين ما يستطيع صلاة طبعاك يكون نفسه وقل حكوه او يكون يقرأ بالناس في رأط بطيئة والناس يتمل منه انتعرفين الناس في صلاة طبعاك عايزين واحد يقرأ خرايا يعني شكل كده عشان يخلص ها فانتر في يقول الله من ملك البطول كلمه اذا دخل الشهر الكريم جزاكم الله خيرا قال يقول هذا في حديث مليح لكن هو حديث اسمه الراوي صحيح ها هذا شيخ عايش حديث انس عندناق عن على ده انا عايش عمري بيها لاصرف بجزل حديث نوعين عن الزهراء الان قال حدثنا ابن ميج قال حدثنا هذا محمد بن عبد الله بن قال حان حدثنا حدثنا الرجل ابو شيبه قال ابن زيد قال حدثنا, حدثنا, حدثنا عبد الله بن نافع وبيض بن عبد العم واخوه الله عنا فعل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أهدكم وقيمة الصلاة في مكاوب العشاء ولا, يعج ولا يعجلن حتى يفرغ مين يعني مش معناه أخو يتوسع معناه يسير للرمض وتنقضع مينواتو هذا معناه مش معنى بأيوك أنه يقول بأيوك أنه ليس عشر الشاشة <تصفيق> طبعاً يطور والشاشة لا مش عال مفسوك و أنا أقول لك لابد أكل وبعدين أحبسك الشاشة أنا أراضش كلام دا مش زي ما سبك وتضيع وقت الصلاة الأول أحياناً الإنسان ممكن يأكل عفر ويدرج أوافر الجماعة ممكن فلا يطيب وإذا كان تستطيع ليأكل وتنضطع مهمة من الأكل ويدرك أواقع الجماعة يمشي ويمشي للمسجد يدرك ما يتضطع من أو كان يأكل المسجد وفي جماعة بمياة بمياة بريكا هذا أول قال وحددنا محمد المسحاق المسيح فحددنا ألف يعني ابن عياء أبو عن موسى بن وصلناه مصعب المرادي وقر ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا بن صالح علينه زبير عبد لا سفيان بن عن ابي كلهم عن موثق محمد بن عفات قال عليه يقوم بالمجال علي قال ابن ابي عطيه قلت تحدثت انا وانكشف عندي عشه رضى الله عنه عليه وكان القصد رجلا لحال وكان كان ولدي من ولد هوت... من ولد كنت السبب فقالت له عيش ما لك لنحدث كما تحدث من اخيها يعني فصحه وطلبه بلا ان بلا... لحظة أما, أما إني قد علمت من أين أدى هذا أدبته أمك وأنت أدبتك أمك قال هو غالب القاسم وأضب عليه فلما رأى مائدة عسى قد أدي بها قامة يعني لا يريد أن من الشيطان قالت أين قال أصاب قال في جرس قال اني بصلي قال في جرس هو ده ها يا عمر هي ان يشبه من غير مخصوصه عندي سماعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه في حضره الطعام تفهموا برده الحكم وكانت وطيحه وطلعه ولا هو اذا كان فهلا حتى الآن الطيب الآن في مسألة الحكم والتباطن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يفضل قضى وغطى كذلك لو كان جوعايا كبسة لو كان يجابعه الأخبثات نفسنا لو كان مشغوله أن يشويش فكره نفسنا لكان منتظر موعد من المعاعد من المعاعد كبس كذلك لا يفضل لا يفضل قضى كذلك لا يفضل قضى ليقضوا مشغول ليهنه؟ ليقضوا يدفع الأخبارين؟ لا كل هذا يعني منذات مرعاة أن يتكلم بأحسن كلامه ويقضي بأعدى الحق لأن الغضب يتسوي اسمعه المهن والخاطر قال حدثنا يا حب العيوب وكتابة الإسعى وابن حجن حدثنا اسمعي وابن زعف قال أخبار ابو حجر رتب القص بترتص على الموضوع على قاعض مؤثر انا عندي الحديث ده انا عايش على النبي عليه الصلاه والسلام اله ولما يفتح الحديث القصه باب نهي من اكل ثوما او بصله او كراث او مح يعني ينهى عن حضور الجماعه وأيضا في مجالس الناس لا يجلس فأن الملائكة إلى حضر هذا الرجل المسجد والناس تتأذون إذا حضر مجالسه قال حتفى لمحمد بن المسلم والزوائر المحط قال حتفى لنا يحيى أورطلطل. وليس معنا الرجل لا يحضر الانتفاع على المسجد حتى ذهب ريحهم تشمعناها أضر من الحضار لما هذه عقوبة لكونه أكل هذه الشجراء الممتنة فلو أكل منها مطبوخة لحرق يحضر فإنه لأيض طريقه لكانت مطبوخة إذا أميته طوقها بالنار يذهب لها ومن خصوص النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشجرات لأكلها صلى الله عليه وسلم لا نهيئة ولا مضحة لا نهيئة ولا مضحة أنت تأكلها نهيئة ولا مضحة النبي عليه الصلاة والسلام لا أكلها لا نهيئة ولا مضحة لأنه يناجي من لا يتناجي قال حدثنا يحيى وابن سعد القطور الأحوال عن عبيد الله وهو العمر فالأخبر لنا ابن عمر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بغزوة طيبرة كانت في العام السبع منها نجا من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يأتي المساء الجيدة لين؟ لأن في هذا المسجد تتأذى من هذا كده يرفع كل من فيها لبسك شارك الدخان أو المعصر أو رجل أبخار وماذا تجد يتأذى الناس فلا يأتي منها والبخار مار البخار مار تخرج منها جود فتأذى يمينك وعن اسمك فإذا أكلت من هذا الشزاء او ما كان على شكلتها فتشتري بمسجد حتى تدى ما دورها ولا يسح يا أخوان فان يكون عادونا يأكل هنا وبعدين يقول أنا أصلا بمضر ينسوك أصلا بمضر لبان ومش هيبغل الرائحة بتور تسعى من الجوة مش من الحسنان في العينة في في الجو ليس الأمر من الأثناء فإنه إذا سجدت تؤدي من يجيب بزواجه إذا قمت أليك من قم بزواجه فبعض الناس أصيبوا زكاما إذا سم هذا من أخيه فلا البصل ولا الثوب ولا القرار أم من عندي الشكل يقول بل أن حتى آه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا زاهر في الفجو والد ولا مياض قرب خيبر فرحله لو مطلع بشيمه فرحله محمد بن عبد الله بن ميس ولا جهم ولا والله له فرحله لنا ابا فرحله العبيد الله ان عن عبو ان رسول الله صلى من أكل من هذه الضغطة بخلة فلا يفرغن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني حتومة. وفي بعض الأحاديث أنها أصبت فأنا خبيثة ومنتنى وليس الحب المقصود للتحرير حرم عليهم أخبائي لا الفب ولا بمعنى الشيء مستكرة المنتدى الرائحه وند البصل وكروم حلاله قال وحددها زهير بن حرب او لزقا صح فلاحظنا اول الله ان النبي الله رسول الله, الله قال من اكرم هذه البقله فلا تروونها مساجد حتى يذل ما له يا التومة التومة قال لو زويل قال ابن قوما ضم الساع تشبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن صهين البناني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس فلا طلبنا ان نصلي معنا فاذكرني سيدنا فاطمة اللہ اکبر اللہ Yeah, sure. go قوم الى شخص يؤثر ان ياكل الرص هل بي امن ويذع عن الجماعه تفوت صلاه الجماعه الى مرض وان عن صلاه الجماعه بسبب المرض يؤتى كانه صلاها مع الجماعه لذلك انا مساهرا كده لعدم صلاه الجماعه بسبب الصرف يوجب بعجل الجماعه لكن إذا أكل الرصر لا يوجد لا يشرف الجماعة فصل الله وحده فتوفروا صلاة الجماعة صلاة البدل 27 قال وحدهني محمد بن رافع وعاكم وعاكم وعاكم قال عبد أخونا وقال ابن رافع حدهن حد عبد رزي قال أخونا ما عاد عن زهري عن النبي رايرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكرمنا بالشجرة فلا يقرضن مسجدنا ولا يؤدينا برين التوامل قال حددنا رب الوقت للنبي شيء قال حددنا كثير من إشان عن إشان بستوائي عن أبي الزواج محمد بن حسن, بن حسن. عن جابر قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصر والقرآن فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها وقال من أكلنا من الشدرات الملتين فلا أقرأن من مسجدنا فإن الملائكة فتأذى مما تأذى منهم إن السبت الآن ونفرأنا أن رجلا يتجاوب يهرى البصر أو يتجاو يمتنع عن حضور المسجد والجماعة وهو مأزور بسبب مرضي سبب مرضي ودافئ أما رجل أكل البصل التوم من باب التشاكل ومن باب رغض الطعام والتوسع فيه فإنه محروم من أجل الصلاة قال لا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجل القصر والقرار فقالمتنا الحاجة فأكلنا منه فقال من أجل من هذه الشجرة المنتينة فلا قرؤلنا مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الاسم قال وحدثني أبو الطارق المصر وحرمالك قال أخضرنا بن رهب قال, قال يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن أبي رباح أعطى النبي رباح معروف ومحمة بعين النجاب والعبدالله قال في رواية الحرمات وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أجوما أو بصرا فليعتزين أو ليعتزين مسجدنا وليبعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأفجر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحاب فلما رأو كلمة اكلها قال قل فاني اناجي من لا اناجي قال وحددنا محمد ابن حاج الملقب السمين قال حددنا يا همي سعيد قال قطان عن اكل جريت قال افضلني عطاء ماذا ععدون عطاء عطاء بلا بربع قال عن جاني عبد الله عن نبي عليه وسلم قال من أكل من هذه البطلة الثوم قال أرادا من أكل بصر والفرم والفرار فلا يفرحن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من يؤاده قال وحدثنا أسحاب الله الرهيم والحمضلي قال أفضل محمد بن بار ها البرسان ها قال محمد بن راف نيسابوري القشيري فلحدتنا عبد الرزاق الصنعان قال جميعا أخبرنا من جرير لهذا من أكل من هذه الشجرة يريد الكون فلا يرشان في مسجدنا ولم يركن قصر أولك الله قال وحدتني عمر النب فلحدتنا إسماعيل بنعلي عن الجريرين عن أبه النبرة عن أبي سعين قال لم نعد عن فضحة خيبة فوقعنا أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقدة الثوم والناس وكياعون فأكلنا لنا أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيع وقال من أكل من نار الشجر ليش خيفر أرض التزرع أرض زرعي إلى اليوم من أكل من نار الشجر خبيث شايف فلا أقربا للمسجد وقال الناس فلنمت فبلغ ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إنه ليس به تحريم أحمد الله ولكنها شجرة أكره رحها قال حدثنا أرون بن سعيد أين وأعمد بن عيس قال ابن أهب قال أكبرني عمر عن أكرم الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد القدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصري هو أصحق زراعة يعني مزرعة قال فنزل ناس منهم فأكلوا منهم ولم يأكل آخرون فرمنا إليهم فدعا الذين لم يأكلوا البصر فدعا الذين لم يأكلوا البصر وآخر وآخر الآخرين حتى ذهب ليهم قال حددا محمد بن متن قال حددا يا حب السعيد قال حددا إن أن حدثنا قتاله عن سال بن أبي الجاعب عن معدان بن أبي طرف أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة وذكر نبيا معه صلى الله عليه وسلم وذكر أبي قال إني رأيتك أن دي كانت نقرني ثلاثة نقرات وإني لا أرى إلا فضور أجمع وإن أقواما يقبرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع ولا خلافته ولا الذي بعد به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عدلني أمره فالخلافة شوره بين هؤلاء الستهداء الذين يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وإني قد علمت أن أقوى من يطعنون في هذا الأمر أنا ضرقتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك على الله الكفرات بالله ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلام الكلام الرجل ليس له أصل ولا فرص معنى يموت الرجل وليس له أصل كأبي أبي الأبي لا ولا فرص له أفر له أصل فال ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما رجعته في الكلام وما أغلظني بشيء ما أغلظني فيه حتى طالب في صدر بخالي عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني يشرف على أمراء الأمصار وان إنما انما بعثهم عليه ليعذرو عليه ويعلموا الناس دينهم وسنه نبيين صلى الله عليه وسلم ويقسموا بهم فياوي ويرضوا الي ما اشكل عليهم من امر هم انه اي الناس عليه وصية مشافهات وكلمات ايارات جامعات محاضرات من عمر طلب العلم قال واقسموا بهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم عندهم أيها الناس تأكلون شزوة لا أراهما إلا خبيفتهم هذا القصر والثوم فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد لي من رجلي في المسجد أضر به فأخرج إلى البطيعة فمن أكلهما فليمتهما طب قال حتى ذا نبطر بناني شيء قال حتى ذا نبطر بن عليهم عن سعيد النبي عروح ها قالوا حدثنا زوير بن حق وإصحاب ابن إبراهيم إلهما عن شباب ابن سواق قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادا في هذا الإسناد مثله يلي هذا الباب إن شاء الله فيقول له عن نشد الله, الله كمسهب وما يقول له من سمع الناشد والخير هذا ان شاء الله في اليوم الخميس المقبل في الله سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أصدق وأبقى